قيم اللي يضرب بأس شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين الصَّالِحَاتِ الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا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 يَٰشَرِقُ لَكُمْ رَبُّكُمْ بِالرَّحْمَةِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ مِرْقَا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ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 قل لله أعلم بما لبث له غيب السماوات والأرض أبصره وأسمع ما لهم من دونه من وري ولا يشرك في حكمه أحد وَأَتَلُّ مَا أُوحِيَ إلَيْك مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغدات والعشى يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره طرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلينكر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي يستغيث يغاث بما إن كلمة يشوي المزجؤ بأس الشراب وساءت متفقاة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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً ويلبسون ثياباً خضراً من سودس واستبرق متكئين فيها على الآراك نعم الثواب وحسن مرتفق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 تبيده هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولإرددت إلى ربي لأجد أن خيرا منها منقلبا قلبه قال له صاحبه وهو يحاوره كفرت بالذي خلقك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 ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترى أنا أقل منك ما لو ولدان فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا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 هو خير ثواب وخير عباد وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء كما إن أزلناه من السماء فاختل طبيه نبات الأرض فأصبح هشيماً.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 وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَاذِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّ اللَّقَدْ جَئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلْ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَنَا نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم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 وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً وما من الناس أي يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومندرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا لَسِيَاحُوْتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبَاتٍ فَلَمَّا جَأَوْزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْرَبٌ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 سألسك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيأ أهل قرية استطع أهلها فأبو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 وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أي بلغاء شدهما فأراد ربك أي بلغاء شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع أَفَحَسِبَ الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن